उन्दे Us gentlemen small Անդունակ <laughs> քաչաֆի نُونٌ مَّنْ شَرٍّ طَامِنِهَا نُونٌ مَّوْرِدُ A uh, one Jound buggy. simin non olmma na there was no new Oh <laughs> will I'll be angry Yes and woman سنفعودكم أيها فقال أيها بعيدا Yeah. ذِكْرُ رَبِّكَ فَأَطِعْ وَأَمْرُ رَبِّكَ Baby, I hear Thank you. الذين شقوا قاطين سماه وكانات وذ ثاني كان مش بيان Ah! Well be a go <laughs> Thank you.